تَجَاءُ قَوْمٌ بِصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 هُم مَّن أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِم حَفِيظًا وَمَا كُنَّا عَلَيْهِم بِوَكِيل وَلَا تَسُبّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ نَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ وَنُقلَلِّبُ أَثْئِيدَتَهُم وَأَدَ صَارَهُم فَمَالَم يؤْمِنُ بِهِ أَْ وَلََ نََّّتِ وَنَذَرهُم وَنَذَرهُم فِي طُغِييانِهِمْ يَعْنَهُ